وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في قوله تعالى بديع السماوات والأرض والبديع على وزن فعيل بمعنى مفعل أي مبدع السماوات والأرض والإبداع أن تصنع شيئا على غير مثل سابق ومن دون أن يعلمك أحد شيء جديد كل الجدة وإذا أردنا أن نبحث فيما يصنعه الإنسان الإنسان من حيث يريد أو لا يريد يشعر أو لا يشعر إنه يقلد فإذا قال صنعت غواصة فلا شك أنها تقليد غير ناجح للسمك وإذا صنع طائرة فلا شك أنه تقليد غير ناجح للطائر وقد وقع تحت يدي كتاب موسوعي عن الطيور في مقدمة الكتاب يقول المؤلف إن أرقى طائرة صنعت حتى اليوم لا ترقى إلى مستوى الطائر فالطائرة تقليد للطائر والغواصة تقليد للأسماك للسمكة وأي شيء صنعه الإنسان لو دققت فيه لرأيته قد قلد به شيئا مما في الطبيعة من إبداع لكن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الكون على غير مثال سابق يعني من قال إن الأرض ينبغي أن تكون كرة ومن قال إن الأرض ينبغي أن تدور حول نفسها وأن تدور حول الشمس ومن خلق الضوء من جعل الشمس منبعا حراريا وضوئيا من أعطى الماء صفاته وخصائصه من أعطى الهواء صفاته وخصائصه من أعطى كل عنصر خصائصه لو أن العناصر كلها تذوب في درجة واحدة، أي تنصهر في درجة واحدة، لرأيت الكون كله غازاً أو صلباً أو مائعاً. يعني هذا الكون ما فيه من مجرات، من كازرات، من مذنبات، من كواكب، من نجوم، بعدده. ومسافاته البينية وحركته المتوازنة هذا الكون بدقائقه الأرض بما عليها يعني مثلا مثل بين أيديكم أوراق الأشجار هل تعتقد أنه في الإمكان أن ترسم لنا ورقة ليس لها أصل في الكون أوراق كبيرة وصغيرة مسننة، وملساء، وخشنة، انسيابية ومخططة ذات لون داكن، ولون فاقع، وألوان متداخلة لو أردت أن ترسم أنواع الأوراق التي خلقها الله عز وجل بل إن أوراق أي شجرة واحدة هل تتشابه؟ والله يا رب لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع طيب وجوه البشر أنا أضرب أمثلة كثيرة هل في الأرض كلها خمسة آلاف مليون إنسان على وجه الأرض هل في الأرض كلها وجه إنسان مشابه لوجه إنسان مستحيل والشيء الثابت الآن أن لكل إنسان رائحة خاصة وهذه الرائحة هي أساس معرفة الكلاب البوليسية للمجرم الإنسان له رائحة واحدة ولا يتفق أسنان في رائحته. الجلد له رائحة عطوية هذه الرائحة لكل إنسان رائحة خاصة به ولكل إنسان إيقاع صوتي خاص به كموج، كم ولكل إنسان قزحية خاصة به ولكل إنسان بصمة خاصة به ولكل إنسان تركيب دم خاص به بل إن أحدث البحوث أن هناك ما يسمى بالزمر النسيجية يعني نسيج الإنسان كيف أن الدم زمر زمر لكن زمر الدم محدودة بينما الزمر النسيجية غير محدودة حتى الآن وصلوا إلى اثنين ونصف مليار زمرة يعني لا يشبهك في الكون كله إلا إنسان واحد وقد يكتشفون بعد حين أن كل إنسان له زمرة نتيجية واحدة هذا الذي يدعو علماء الطب إلى تفسير ظاهرة أن هذا الجسم رفض هذه الكلية أن هذا الجسم رفض هذا العضو لاختلاف الزمر النسيجية أليس هذا إبداعاً؟ يعني إبداع لا حدود له أما الإنسان لو أراد أن يرسم وجه لو كلفنا رساماً أن يرسم وجهاً يرسم وجه اثنين ثلاثة بعد حين ينضب الإبداع من ذهنه مهندسو السيارات يرسمون يصممون أشكال السيارات مرة خطوط منحنية مرة خطوط متعامدة مرة خطوط انسيابية وبعد حين يعودون إلى الشكل السابق تنضب إبداعهم ينضب أما الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أضرب لكم بعض الأمثلة وجه الإنسان لون قزحية عينه رائحة جلده تركيب دمه نبرة صوته بصمة إبهامه هذه كلها هويات شخصية يعني فيما قبل كنا نعتقد أن البصمة وحدها هوية الإنسان الآن أشياء كثيرة في الإنسان يتميز بها فالله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض شيء آخر يعني لو أنك اطلعت على أنواع الأسماك التي في البحر، لو تصفحت يعني كتاباً مصوراً فيه أنواع الأثماك لا أخذك العجب العجائب. حتى الآن الإحصاء مليون نوع من السمك. أي شكل يخطر في بالك موجود. سمك على شكل كرة موجود. على شكل سيف موجود. شفافة موجود فسفورية موجود لها اهداب موجود لها أرجل موجود سمكة على شكل المظهرية موجود سمكة تدافع عن نفسها بأن تفرز مادة كالحبر تخفي وجودها موجود سمكة تحارب أعداءها بالكهرباء بألاف الفلطات موجود حيتان كبيرة موجودة أسماك صغيرة للزينة موجودة لو أردت أن تقف عند أنواع الأسماك شيء لا ينتهي لا يعد ولا يحصى لو أردت أن تقف عند أنواع الطيور أشكالها وأصنافها وأنواعها وسلالاتها شيء يأخذ بالألباب أنواع الألوان أنواع الورود أطلعني أحد الأصدقاء على كتاب مؤلف من ثمانية عشر مجلداً كل مجلد يعني حجمه لا يقل عن ثمان سمكته وكل ورقة نوع من أنواع الأبصال كل هذا المجلد لأنواع الأبصال فقط بعضهم يقول هناك ثلاثة آلاف نوع من أنواع القمح في قرب دومة في مركز للبحوث الزراعي أطلعني مهندس على أنه في هذا المركز ثلاثمائة نوع من العناب ثلاثمائة نوع وما من فاكهة ما من خضرة ما من محصول ما من شجر مصمر إلا هو آلاف الأنواع بل مئات الأنواع هذا كله يجسد اسم البديع التنويع الأنواع التي لا تحصى مرة كنت في معرض للحشرات في القاهرة يعني قاعة تنتين ثلاثة، أربعة، خمسة بناء ضخم، وكل غرفة الأربع جدران عليها حشرات مصبرة ليس هناك حشرة مثل أختها فراشة مثل أختها شيء لا لا يصدقه عقل هذا معنى قول الله عز وجل بديع السماوات والأرض أوراق الأشجار، أنواع الأشجار أنواع الأخشاب، أنواع النباتات أنواع الروائح، أنواع الأثماك أنواع الأطيار، أنواع الفواكه ذرات الثلج. لو أخذنا ذرة الثلج وكبرناها تحت مجهر لرأينا شكلاً لا يصدق في منتهى الروعة وما من ذرة تشبه أختها لو أخذت عينات من آلاف الأماكن التي هطل عليها الثلج، كل ذرة ثلج لها شكل خاص. أليس هذا هو بديع السماوات والأرض؟ الحقيقة من معاني البديع من المعاني الأولى أنه بديع في ذاته، ومعنى بديع في ذاته أي لا يشبهه لا يشبهه شيء أو ليس كمثله شيء. بديع في ذاته ليس كمثله شيء وبديع في خلقه يعني خلق الخلق على غير شكل على غير مثال سابق ومن دون أن يعلمه أحد من دون مثال سابق ومن دون أن يعلمه أحد وبديع في أفعاله حينما يتصرف الله عز وجل الإنسان أحيانا يأخذ احتياطات جمة لكن يفاجأ بتصرف ما كان في الحسبان فلذلك اسم البديع اسم من أسماء الله اسم لذاته، واسم لصفاته، واسم لأفعاله التعريف الدقيق لهذا الاسم من فعل فعلا لم يسبق إليه قيل أبدع وسميت البذعة بذعة وقد نقف وقفة متأمّية عند البدعة. البدعة لها معنيان: معنى لغوي ومعنى شرعي. فالمعنى اللغوي كل شيء جديد اسمه بدعة. كل شيء جديد اسمه بدعة. والمعنى الشرعي من أحدث في الدين ما ليس فيه فهو مبتدع. من أحدث في الدين ما ليس فيه فهو مبتدع البدعة في اللغة تدرس من ابتدع شيئاً ييسر على المصلين صلاتهم شيء جيد نقل الصوت هذه بدعة لكنها تقدم خدمات جلّة لرواد المساجد مثلا تتفئة المكان تتفئة مركزية لم تكن من قبل هذه بذعة تكيف المكان لم يكن من قبل هذه بذعة فهناك بدعة حسنة حينما تقدم شيئا مريحا جيدا يحل بعض مشكلات المجتمع من دون أن يخالف نصا شرعيا فهذه بذعة حسنة وأما البذعة السيئة التي خالفت محرماً، خالفت أمراً محرماً، فالبدعة اللغوية قد تكون صالحة وقد تكون طالحة وقد تكون حيادية وقد تكون موقوفة. ما معنى صالحة؟ ما معنى طالحة؟ ما معنى حيادية؟ ما معنى موقوفة؟ البدعة الموقوفة يعني جهاز قد يستخدم استخداما جيدا صالحا وقد يستخدم استخداما سيئا يعني مثلا لو أنك اقتنيت آلة تصوير وصورت بها بعض المناظر الطبيعية بعض أنواع الأشجار كنت أنتج جغرافيا بعض أنواع الخلجان بعض أنواع الجزر وألفت كتابا وضعته بين أيدي الطلاب فهذه الآلة استخدمتها في نقل مظاهر الطبيعة إلى كتب مدرسية فهذه الآلة استخدمتها استخداماً مشروعاً فهي بدعة لكن استخدامها الجيد جعلها مقبولة لو أنك صورت بها مناظر لا ترضي لها عز وجل وطبعتها فهذه فهذا شيء محرم فإذا هذه الآلة صالحة أو طالحة موقوف هذا على نوع استعمالها وهناك بدعة حيادية لو اخترعت صنف من الطعام لو أضفت بعض التوابل إلى بعض المطعومات وجعلت منه طبقا لم يصنع من قبل هذا لا حرام ولا حلال مباح بدعة مباحة البدعة المحرمة إذا اصطدمت مع نص شرعي هذا كله متعلق في البدعة اللغوية يعني شيء جديد لم يكن من قبل أخرب مثل أضربه دائماً أن يجلس العريف يوم عرسه على كرسي إلى جانب زوجته أمام المدعوات الكاسيات العاريات المائلات المميلات وهو مسلم مسلم يقف يجلس أمامه جمع غفير من النساء الكاسيات العارية المائلات المميلات بحكم التقليد والعادة والضرورة هذه بدعة محرمة لأنها اصطدمت مع تحريم تحريم إطلاق البصر ومع تحريم إبداء الزينة لا شك فيها إنسان يعني وفر لرواد المسجد ما يريحهم لم يكن على عهد النبي ماء ساخن في الشتاء وماء بارد في الصيف ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جامع مكيف ولا جامع مدفأ تدفئة مركزية ولم يكن هذا الأساس المريح طيب هذه بدعة لكنها صالحة تقدم خدمات لرواد المساجد فرضا لو أنه اخترع جهاز يحل بعض المشكلات في بيتك لا علاقة له بالحرام والحلال هذه بدعة لكنها بدعة حسنة وأن يقف الزوج أمام المدعوات هذه بدعة سيئة وقد تستخدم هذه الآلة لنقل الحق وقد تستخدم لنقل الباطل قد تسمع بها الغناء وقد تسمع بها القرآن إذاً بدعة موقوفة على نوع استعمالها أما لو صنعت طبق من الطعام لم تسبق إليه هذه بدعة مباحة عندنا بدعة حياذية لا علاقة لها بالحرام والحلال وعندنا بدعة موقوفة وعندنا بدعة محرمة وعندنا بدعة حسنة هذه البدعة اللغوية لكن دققوا في لكن لكن البدعة في الدين حرام مئة في المئة لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الدين تام وكامل والتمام من حيث العدد والكمال من حيث النوع يعني عدد القضايا التي عالجها الدين تام ولا يقبل الدين موضوعاً جديداً وطريقة المعالجة التي عالجها الدين طريقة كاملة ولا يقبل الدين تعديلاً طفيفاً لطريقة المعالجة من قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً إذا ابتدعنا في الدين شيئاً إن في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة أو في الأخلاق أو في السلوك، فهذا بذعة محرمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل محددة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا نحن في شيء مهم جدا هو أن الأديان قد تزور المبادئ قد تزور المذاهب قد تزور ما الذي يضمن لي أنني وجها لوجه أمام دين جاءني كما نزل ما الذي يضمن لي أن أتعامل مع دين هو الآن كما جاء في أول عهده أشياء ثلاثة ألا يضاف إليه شيء وألا يحذف منه شيء وألا يؤول تأويلاً ما أراده المشرع إذا ألغيت التأويل الفاسد وألغيت إضافة البدع وألغيت حذف الأصول فقد ضمنت أن يستمر الدين كما بدأ نحن في الدروس السابقة كما تعلمون إذا تحدثنا عن حظ الاسم عن حظ العبد من هذا الاسم اسم الرحمن الرحيم العبد له حظ أن يكون رحيما لقول النبي الكريم تخلق بأخلاق الله فحينما ندعو المؤمن أن يكون حليما ورحيما وعادلا وعالما هذه دعوة للتخلق بأخلاق الله ولكن هذا الاسم بالذات الدعوة معاكفة الدعوة أن تكون مبتدعا إن في عقيدتك وإن في عبادتك وإن في سلوكك حينما تترك تبتدع شيئا لا بد من أن يكون هذا على حساب السنة تترك شيئا وتأخذ شيئا مكانه لأن المسلم تتعه السنة ولا تستهوه البدعة البدعة كما قال العلماء ما ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في إجماع الأمة دعوة إلى الله أساسها أن تأتي بسيخ وأن تطعم به جسمك ليخرج من الطرف الآخر فإذا فعلت هذا صدق الناس دعوتك هل فعل هذا النبي؟ هل ورد هذا في القرآن الكريم؟ هل ورد هذا في سنة النبي؟ هل ورد هذا في سير الصحابة؟ هل ورد هذا في إجماع الأمة؟ لا، إذا بدعة هذه هذه الطريقة في الدعوة إلى الله بدعة فالبدعة يجب أن تجتنب إذا البدعة ما ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في إجماع المؤمنين يقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم إذا خالفت أمره وقعت في فتنة الإبتذاع والنبي عليه الصلاة والسلام وسيد الصديق يقول إنما أنا متبع ولست بمبتدع وبعضهم قال نصائح ثلاث لو أردت أن تكتبها على ظفر لوسعها ظفر اتبع لا تبتدع الطبع لا ترتفع الورع لا يتسع اتبع لا تبتدع الطبع لا ترتفع الورع لا يتسع البذخ والترف وإنفاق المال من دون جدوى هذا من صفة الكفار لكن المؤمنين يقتصدون في في كسب مالهم وفي إنفاق مالهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا والله عز وجل يقول في آية ثالثة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الأسوة الحسنة أي اتباع السنة يعني اقتد به في كل أطوار حياتك وفي كل أحوالك أي طبق سنته يعني من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً ونطق بالحكمة فقد اتبع السنة وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام أسوة له ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدع لذلك أصحاب البدع يقال لهم دائماً أصحاب الأهواء إما أن تحكم سنة النبي في حياتك وإما أن تحكم الهوى إذا حكمت الهوى أصبحت مبتدعاً وخرجت عن طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا حكمت السنة في أفعالك وأقوالك وسيرتك فقد كنت مبتدياً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. بعض العارفين يقول أصول مذهبنا ثلاث، أصول مذهبنا ثلاثة أشياء: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال والأكل من الحلال وإخلاص النية في جميع الأعمال في الأخلاق والأفعال والأكل من الحلال. وإخلاص النية في جميع الأعمال وحينما قال الله عز وجل ويعلمه الكتاب والحكمة الحكمة هي السنة يعلمه الكتاب والحكمة يعني الكتاب الأمر الإلهي أما السنة كيف طبق النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الإلهي وقال بعضهم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ما هو العمل الصالح؟ قال بعضهم الاقتداء برسول الله العمل الصالح هو أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال عمل قليل في سنة خير من اجتهاد في بدعة عمل قليل في سنة خير من اجتهاد كثير في بدعة إذا أيها الإخوة الأكارم إذا كان الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض هو الذي خلق السماوات والأرض على غير صورة سابقة ومن دون أن يعلمه أحد ابتدع ذوات الأشياء وابتدع صفات الأشياء وابتدع خصائص الأشياء وابتدع أحجامها وأشكالها وألوانها وحركتها وسكونها وابتدع الإنسان وما حوله من حيوان وما حوله من نبات وأشكال لا تعد ولا تحصى من خلال تأملك في آيات الله في الكون تستنبط أن الله بديع السماوات والأرض ويجب أن تعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته معنى البديع يعني الذي لا مثيل له والذي لا مشابه له والذي ليس كمثله شيء ليس له مثل لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في خلقه الآن حظ العبد من هذا الاسم ألا يكون مبتدعا لكن في نقطة دقيقة جدا أتمنى أن نقف عندها قليلا الإنسان مكرم الإنسان مكرم عند الله عز وجل، ومن علامات تكريمه عند الله عز وجل أنه سمح له أن يكون فردا لا مشابه له، وأنه سمح له أن يكون مشرعا عن طريق ماذا؟ عن طريق الآيات ذات الطابع الاحتمالي أو الآيات الظنية. ال دلالة. فالعلماء يشتهدون في فهم هذه الآية ذات الدلالة الظنية إذن كأن الإنسان سمح له أن يشرع أن يشتهد فأن يكون الإنسان مشتهداً هذا من تكريم الله عز وجل وهو فرد لا مثال له هذا من تكريم الله عز وجل وأن يعطى الإنسان حرية الإرادة هذا من تكريم الله عز وجل ومن أنواع تكريم الله عز وجل أن طبيعة خلق الله عز وجل شوف لا دخلنا في له علاقة بالدرس طبيعة خلق الله عز وجل تمكن الإنسان من أن يبدع في الخلق يعني الآن لك هذا النبات هجين ما معنى هجين يعني في مخابر مستوها رفيع جدا يأخذون هذا النبات بخصائص معينة ويزاوجونه بنبات بخصائص معينة ينتج نباتا بخصائص تجمع خصائص النباتين ثم يزاوجونه بنبات آخر إلى أن يصل إلى أصناف نادرة جدا طريقة طريقة الخلق أو تصميم الخلق يتيح للإنسان أن يبتدع لا أسمعت في بقر شامي أصيل، بقر الشامي معروفة، وفي بقر هولندي، من تهجين هذين النوعين جاء صنف يقدم في اليوم في اليوم ما يزيد عن ستين كيلو من الحليب، أليس هذا إبداع؟ إذا ربنا عز وجل على موضوع الحيوانات، موضوع النباتات، الآن في أشجار مقزمة، شجر أرز كبير. مقدم في أصيص صغير الآن في أشجار مسمرة مقزمة الآن دخل في موضوع يعني هو يتصل بموضوعنا من باب واحد أنه من تكريم الله لهذا الإنسان من تكريم الله لهذا الإنسان أن مكنه من أن يبدع هذا في الخلق أما أن يبتدع في الدين هذا محرم أن الدين منتهي الدين توقيفي الدين جاء به النبي وانتهى الأمر إذا نحن مسموح لنا أن نبدع في الخلق وليس مسموح لنا أن نبدع في الدين لأن البذعة في الدين هي ضلالة قولا واحدا كل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار كل محدثة بدعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالتين في النار. طيب. الآن يقول عليه الصلاة والسلام: من خالف الجماعة شبراً، فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. في اتتضع هنا. من خالف الجماعة شبراً. في آية أخرى هي أصل في إجماع المسلمين. تعرفونها؟ سيف زياد نعم. الآية الثانية. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى يعني من خالف الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وقال ابن عباس ما أتى على الناس عام إلا أحدث فيه بدعة وأمات فيه سنة يعني كلما جاءنا عام أحدثت بدعة وأميتت سنة إلى أن تصل إلى وقت والعياد بالله كله بدع وحقيقة الدين خافية على معظم الناس أحياناً تجد الرقص بثياب فطفاضة والطرابيش على الرؤوس هذا من الدين كثير موثل جبنا الميلوية شو هذا رقص هذا رقص هذا أحيانا بتلاقي مجالس ذكر ما أنزل الله بها من سلطان ابتداء في ابتداء هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يصبح الدين عند بعضهم أنغاما وعند بعضهم رخصا وعند بعضهم سلوكا غريبا وعند بعضهم تمتمات وعند بعضهم خزعبلات هذا هو الدين أيها الإخوة الأكارم البطولة أن تتعرف إلى الدين من ينابيعه الأصيلة من ينابيعه الأصيلة وهي قرآن والسنة فأي شيء جاءنا عن غير هذا الطريق فهو بلعة ولا شك إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم طيب قال ورد في بعض الأحاديث من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام وقال أيضا وقيل أيضاً لا تجالس أهل الأهواء فيحدث في قلبك ما لم يكن لا تجالس أهل الأهواء المبتدعين الذين أحدثوا في الدين ما ليس فيه لأن سيدنا الصديق رضي الله عن سيدنا الصديق كما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لو وزن إيمان الخلق مع إيمان أبي بكر لرجح وقال ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر ومع ذلك ماذا سيدنا الصديق؟ قال إنني متبع ولست بمبتدع في خطبته الأولى لقد وليت عليكم ولست بخيركم إن أحسنت فأعنوني وإن أثأت فقوموني إنما أنا متبع ولست بمبتدع إذا نحن ينبغي أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام ونراقب سلوكنا أية بدعة تأتينا يجب أن نسأل عن أصلها فإن لم يكن لها أصل فهي بدعة مردودة لا نقبلها وقد قال بعض العلماء من داهن مبتدعاً سلبه الله تعالى حلاوة السنن من داهن مبتدعاً شخص مبتدع بعقيدته مبتدع بسلوكه مبتدع بعبادته مبتدع حذف أشياء وإضاف أشياء وبالغ بأشياء وأخفل الأشياء وصار مبتدعاً قال من داهن مبتدعاً سلبه الله تعالى حلاوة الإيمان بل إنه من ضحك إلى مبتدع، من ضحك إلى مبتدع نزع الله تعالى منه نور الإيمان من قلبه، من ضحك له، من داهنه، من جالسه، من صاحبه، وقال من استهان بأدب من آداب الإسلام أوقمه بحرمان السنة، من داهن أو تساهل بأذب من آداب الإسلام عوقب بحرمان السنة إذا نحن في كل أسماء الله الحسنى حظنا منها أن نتخلق بأخلاق الله إلا في هذا الاسم حظنا منه ألا نبتدع في دينه شيئا سمح لنا أن نبتدع في الزراعة في النبات في الحيوان في خلط الألوان أحيانا في صهر المعادن لخدا معدن خليط نحن بحاجة لمعدن خفيف جدا متين جدا طيب ممكن نصنع هالمعدن هذا من خلط بعض المعادن معدن خليط لخلائق هي كل ابتداع هذه يعني ابداع اختراع يعني الله عز وجل أعطى الاشياء خصائص وسمح بالتزاوج وسمح بالتفاعل والاندماج إذا الإبداع من من فضل الله علينا، نعم. هنا مثلا بتقوله البطيخ الأناناس هذا بطيخ مطعم على نوع ما كان من قبل صار في يعني تهجين عملية التهجين في النبات والحيوان ما هي في الحقيقة نوع من الإبداع لكن ربنا عز وجل لوجود خصائص لكل نبات ولتصميم النبات بحيث يتزاوج سمح بالابتداء أما في التشريع وفي الدين الابتداء كله حرام قال من استهان بالفرائض قيض الله له مبتدعا يذكر عنده باطلا فيوقع في قلبه شبهة وختام المطاف قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم أنت معك حق مع الأشخاص الاتباع صعب. بتقول بأبسط سؤال. لعله غلطان. لعله مخطئ. أنا ما هاتورط معه. شيء جميل. لكنك إذا ثبت لك نص عن الله عز وجل. الله عز وجل كتابه حق. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذا ثبت لك عن النبي سنة صحيحة. النبي معصوم. يعني أنت في عندك هناك جهتان يمكن أن تطمئن إليهما كتاب الله وسنة رسوله وما سوى ذلك موقوف على موافقته لكتاب الله وسنة رسوله كنت أنا أضرب أمس دقيقة أن أنت أمام ثلاث نصوص في حياتك لو بتعيش مليون سنة أمام ثلاث نصوص نصل لله عز وجل كتابه ونص لرسوله ونص لغير رسول الله أي إنسان كان نص لله خالق الكون وهو القرآن ونص لرسوله المعتمد وهو النبي عليه الصلاة والسلام ونص لأي مخلوق بعد النبي عالم كبير فهيم مثقف غير مثقف شيخ علم من أعلام الأمة أي إنسان ليس النبي فهو صنف ثالث أنت مع القرآن ليس لك إلا أن تفهمه لأنه قطعي الثبوت ومع السنة ليس لك إلا أن تتحقق من صحته لأن الحديث ظني الثبوت وليس لك إلا أن تفهمه ولكنك مع سوى هذه النصوص مع سوى هذين النصين وليكن من كان قائل هذا النص عليك هناك لك هنا عليك أن تتحقق من صحته وأن تحاول فهمه كما أراد صاحبه وأن تقيمه بالكتاب والسنة, بالكتاب والسنة هذا هو الدين هذا هو المقياس فلذلك هذا الدرس قادنا إلى موضوع البدع فنحن يجب أن نتوقع أي بدعة دخلت على الدين في غفلة الزمان أنت بحاجة إلى مقياس وبحاجة إلى مراجعة لكل معلوماتك ولكل خبراتك وقياسة بالكتاب والسنة أرجو الله سبحانه وتعالى أن أكون وفيت بعض الشيء بهذا الاسم الاسم الذي كان الحديث عنه اليوم اسم البديع فالله سبحانه وتعالى أبدع السماوات والأرض جملة وتفصيلا خصائص مادية خصائص معنوية على غير مثال سابق وعل من دون تعليم من أحد ابتدع الكون كله وهو بديع أي فرد في ذاته وفرد في صفاته وفرد في أفعاله وفرد في تشريعه والإنسان له أن يبتدع في الخلق في التصنيع في ما سمح الله به أن يفعله ولكنه بالتأكيد ليس له أن يبتدع في التشريع، لأن كل بذعة كل محدثة بذعة، وكل بذعة ظلالة، وكل ضلالة في النار، وفرقنا بين البدعة بمعناها اللغوي، والتي يؤكدها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سنَّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وأما البدعة في الدين أن تحدث فيه في عقيدته وفي عباداته وفي معاملاته وفي سنن النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس فيها فهي محرمة قولا واحدا والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم